وإذ نسقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا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 بكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبا بَيْنُ وَقْنَا ذُرِّيَّتَ مِنْ فَحْدِكُمْ أَفَتُغْلِقُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَتِلْكَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الذين اتَيناهو آياتنا فانصرفوا من ذا فاسبعهم الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلذ الى الارض واتبع هواه مَثَلُهُ كَمَثَلِ كَلْبٍ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَسْرُفْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تَقُصُّ قَصَصًا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلني القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم Quan كهُ